يكورعك الي الى ويطهرك ويطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك طرق الذين كفروا الى يوم قيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا, وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهم فَنَجَّى اللعنة الله على الكاذبين